بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت